من اراى الريق قال رحمه الله تعالى قال ما شبا يجاك يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول رسوله قال حدثنا احمد بن مريج قال حدثنا عباد قال اخبرنا الحجاج وهو ابن عطاء عن سمع من حرب عن جابر رضي الله عنه قال كان في سائر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كبر في سوا حفصنا حموضة يجري وقصناه وكان وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يضحك كان بسم الله تبسم موسود مياني وكنت وحنا هذا نظرت مر كان في لي لي حجسا ورطوا حمر الجري أحمر العيني الله وامد الكورن وليس بأكحل من اندكورن معناه جيس كم الدنيا إله إلا رفق أبو رفق العيني معها معنا نفول صوم الرسلي حديثك وحصور كلمة رحمه الله تعالى في جامله كذلك وحصور الإمام أحمد في مسنده الحاكم أبو عبد الله ليس في المسارة على سياحين إذن حديثك ضل الحاكم والصحيح يالي جهبي رحمه الله تعالى أبو حليه يهي ليل الحديث ليه منك حجب مرضات اليواضعيه لماذا وعلي الحديث حافظ من حجر عصقلان لو, لو هو صدوق كثير وخضع وارون لو لكن قصي صفر بناية مدلس مديسيه تدلس مديس سوء صدود الحديث وضعيف بهذا السند اما في سند آخر صحيح كان في صاغ رسول الله صامو شرقي عناديقته ويرويه كان في صاغ رسول الله صامو رسول كوكيس وعكسه ما حموشة ويد لا كسر ماذا كانوا وحنا يضحكو كان قسرين هو إلا تبصون المصوت ميعني آه وقنت وحنا إذا نظرت مرقا في اليل حديثا فقلت وحنا لنجري أكحلل عينين وأمين لم يدمدوا ليس بأكحلم لفولم وبيقال حدثنا قطيس مسعيد من قال حدثنا من عبد الله عز وجل الله عز وجل وضعيف صنعه عن عبيد الله المغيرة عن عبد الله النحار من جزاء قالوا رجول ما رايت احد اقحم ما ارى يترك فربما طلب شيء حاجه مصاطب الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله خلق السقف ليام رسول الله حاجه مصطبه كثر ربما راج معليه القصر كلسه في البرنامج بمعنى القصر في سقطم بمصطبه ليام قصر في سفر ربما اي قصر في سقطم بمصطبه ليام قد نقول قصر الرسول صلى الله عليه الكامير عديد دور عديد, دور عديد يا قصّل وحاول ين بالوال مولو شري يماعين ودي بدو ناقصوا ليني يا سنتش إنه هالحاول ين ونا قصّط أو قصّط قليل يا هني وليش يمرح على حوال ين أيراقز ما رأيت ما نرجع حدا غفر ترخيص ربنا تواصل حاجة موصىت من رسول الله رسول الله عليه الصلاة والسلام قصّل كفران كفر وفسيح يا قصّل كفران قصا هذا بالوايه اه اولادا وحيري ان وحيري لا فاكره صديق حديثه سيقول صحيح يا وحيري وحيري الله ما وحيري مرقش هو مجهول اه تاريخ قبل جوار فوركاد مي ابن ميسن جوار ابن مولد بن ميسن فصا ولدا كان لين لا يغدو قولي انت سالم ابو عجيبي لكن انت كتبته كواحد من احاديثه او رخميه حديثي قاده وروى فقنا وصح حدوثه ضعيف حبيبي سوي اه وبه قال حدثنا احمد بن خالد الخلال قال حدثنا يحيى بن السليحاني قال حدثنا ليتم السعدي القرشي البصري الله اكبر واي على المصريون جيا القراشي المصري الفهمي يلي دعا عن يسيد من أبي حبيبي عن عبد الله بن حارف قال وحيلي ما كان ما يضحك رسول الله سأصل رسولته لقصر كيسي إلا تبصمه مصر المهيانه وبه قال حدثنا أبو عمار الحزيم من حريف قال حدثنا وكيع بن راهي شيخ الشافعي قال حدثنا نعمش سليمان بن مهبان بليدها عن المعرور بن السويد عن قال وحيلي قال رسول الله رسولته صلى الله عليه وسلم إن الله أعلم حلقه أول رجل منك وغيره يدخل جنة جنة قلده له وآخر رجل منك وغيره يخرج كسر بحده ومعنى النهارة وعي صمعه كالنهارته كسر بحتان قلده وغيره أمه جنة جنة جنة قلده وغيره وغيره أي سيد سيد الله عيسى يؤتى بالغزل منك لكيني يوم القيامة المالكة ليامدها ملاكيني أيه قال وحلورا أعرضو عليه وبندقه صغار ذنوبه duun tii saxuuray raobbandiga oo عنه aanu walaaqaydi kibaaruntina waaweyn ayu qala wax lagu oran aminta wal aanal fashay yuumkada maalintaas kara wakada maalinta iyo maalintaas oo uu isawna yiqr لا la ما ma yinkir karaa madidiisaro oo uu isawna mushuqum u khubqaya in intibaaraha kuwii uu milaa in si yar uu darxaa in sidaya tala goor maal ku waaynaana is فيقال وحلر معضوه سيما كان كل سيئة حظامك السميرشي إذا عمله وعمل فليه حسنة ونأبو بدلة فيقول وحورا إن اللي وحيصنا تذنب ذلوب وما أراها مكر في هؤون وكم حديث فايسبي وحديث صحيحة ترمذ وصوصاري وكذلك وحصوصاري ومسلم وكذلك يحمد في مسنده وحديث صحيحة إن يعني والله أعلموا حريرها إبنوا وسع صلاً إذا أولا الغجل منك وظوره يلخلج جنة جنة جنة جلية وآخر غجل منك وغضاً بأيوه يخرج وكسع بحيا من النار مارفا يؤتى بالغجل منك لكن يوم القيامه مالك قيامته فيقال فيقال منك وحلق أوراً أعرض عليه بندق صغار ضنوبه ويقبع عنه اتبارها إنتي رواوين والله كيدنا يقال الله وحلغه اورن عملت و عمل فشى يوم كذا وكذا مالك اي وهو يقرئ سوقر يلا لايل كر مديده وهو يتمنى مشق قوم انتباد اكو هو هو يقال الله ويقال وحال معضوه سي مكان كل سيات حنان تسميش لو عمله عمل فلاح صمتونه وبدلا يقول وخر ان لي وحي سونات الجنوب بالدروب او ما اراها ان كوفت هنا هلك قالوا قرينك سيده فلقدر اي تورس صلى الله عليه وسلم وكف صلى الله عليه وسلم رسول كلام المرقي وضحك قصلي حتى بدت إلهي الموقتي حتى بدت إلهي الموقتي لواجذه معيه سوء وعيه وبه قال حديثة وصيح بخاري مسلمة وصورة متفق عليه وبه قال حدثنا حد منع قال حدثنا معارية بن عمر قال حدثنا زيل المقدان عن بيان عن غيس بن أبي حازم عن جرير عبدالله الله البدري قال وحول ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم رسوت لا يسوي كي حجاب منذ أسلمته وخطيام من إسلام الله صاد الله أبو لا رأني إيمون على قل الله هديك البحك وقصلي وبه قال حديثه هو صحيح بخاري مسلم أصو وبه قال حدثنا أحمد بن ماليع قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا الزايد عن سمعي لما بيخالد عن غيس ونبي حازم عينزر بن عبد الله البجري سنة سنة فوق الرحالة ومن بيكون دويشن حلقة مرة إسماعيل بن عبي خالق ومجيالنبا وحيا وحي له القاس قيام أنت عميكون دويشن الله هيسور أنت كلا السمت ما حجبني السمتة حجام رسول الله ورسول الله عليه السلام ولا رآني إبونا الله إلا حديك مدعه و أنا أختمت ما أمي لك صد الله إلا حديك صلى الله عليه السلام ومسود حديث صحيح. وبيه قال حدثنا هناد بن سرقية قال حدثنا موع... أبو معاوية عن عمش صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم عن عبيدة الس... عن... عن إبراهيم النقيعية عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال, قال رسول, رسول الله عنه صلى الله عليه وسلم إنني والله أعرفه عن غيره. أصرأه النار النار فقدم بي خروجا كصابحتان رجل نويا يخرج منها تسعب حيا زحفا قدرت في صابحيا في فيقال له حلقور من بارق صدفل جمس جمال أقل قال وحيري فيذهب وثقيا ليصرع ليده كل سوء أقل فيجيد الناس بكي وهلي وقال خذوقا في المنازل في تصني فيرجع وصونقا فيقوله حقرا يا ربي ربي ياو qaab akhadna saddad iyo qoys salaamnaazil maalee booskooyii ayuu qaalow waxa lagu oranay sadku zamaana waqti ma xasuusan taalladii kaasoo kunta fiidaxdiisa lahayd fi yaqulo inaan boornayaa ayuu qaalow waxa lagu oranay nahdaba jabeel iyo هي وعشرة, وعشرة أبعاف الدنيا الدنيا, الدنيا التمنى قالوا قال يقول سيقول مرقى صحوحوا لأنها بما دوجه سياسيسا وعنت الملك هذه قوة غرفية قال الحوري لقد رأيت رسول الله رسولة صلى الله عليه وسلم وضحك قصلي حتى بدأت الله مرقى صحوحوا ياموقة النواجد بعيس هذه قوة وبه قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا أبو لحوص عن أسعى نبي إصحاق السبيع عن علي بن ربيعة قال وحوري شهيت علي علي أن قول جوابها رضي الله عنه و أنتي الله كان بجابة جابة ليركوات وحوره فلما وضع رجله النكتيس مرخ لك في الركاب طوره قال وحوري بسم الله فلما استوى على ذهنها قدر في مرقو فصل مرينا قال وحور الحمد لله ثم قال وحور السبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرمين وإما إلى ربنا لمنغربون سبحانه وحام الزحان والنقص يا عابي أحمان وضن الذي عليه سخر النوصا للمعنج هذا كم إيا نفولين له وما كنا ما نعاهن له سوى مغرنين قوى أوزه وإنما نحن إلى ربنا ربنا يحق السلم قلنا ونقولنا ثم قالوا حخير الحمد لله ثلاث صدق جرم والله أكبر ثلاث صدق جرم سبحانك إني ثم ظلمت وانزلني نفسي نفسي إذا فخذ لي فإنه لا يخذذ ذنوبا إلا أنت إنت أصوخي فقلت وحني من أي شيء ضحت يا من أي شيء شاذ ذبحت فوق شيء غير المؤمنين ها قال وحنا رأيت رسول الله رسولك لما رخيصة الله عليه السلام صنع سفر سامي كما صنعت سلام سامي ثم بحك فوق وقلت وحني من أي شيء ذبحت يا رسول الله رسولك لما رخيصة شيء قال وحنا ربك ربي لا يعجب ولا لي من عبدها دون خيس إذا قال مرق إله رب في الذنوب ذروبي الذنوب الظنوبتين إلاه يعلموا حقيقي أنه لا يقصر الذنوب ذنب يعله نداتي أحد غفو غير يعني أنا حين. حديث هو صحيح الإمام أبو الدول يترني لإيا أحمد بصور لي الحاكم أبو عبد الله اللي يسابوري على كل حال حديث الإمام الذهبي رحمه الله تعالى الحاكم يسلم لي رقى صحيح يا لي الشيخ للبالي رحمه الله تعالى وحي صحيح امم ذكر حديث طول الرواد الله يقابلها خو غيره مره هذا لا سوله يا اما فرس لا سوله يا اما اور وسوله ثم سبحان الذي سخر لنا هذا وما خلق له مقلنينا وان إلى ربنا لمنقلبون ادم يا اخي باشو حلمود يسيلي يا حديث بسم الله وفير صابه مرحبا خويا تفسي لنفسي سايدسو بسم الله اندا برغا تراي هذا القماط الكرسي لي فليتسو حتى لا الحمد لله ده. سبحان الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مغرونين و الى ربنا لمنقلبون الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أشبر الله أشبر الله أشبر فاصة سبحانك إني ظلمت نفسي فأخصر لي إن سيلاه لا يغفر الذنوب إلا أنت انت أخصر ورنساك وعقال الحديثة اللي يقع بنا جاء صفة, صفة العجب صفة اللي يابتنك وصفة تليغ بجلال الاله يقل من تفسه سبحانه وتعالى لما فسير يكره اللي منادي يكره ولذلك وحوى يوم يا مرقس آ... اللهم صاعن في فراس سبس... وعيسو قمت على آيات القرآن كاب العجيب في بعض القراءات العجيب توا يصرون وياك وكذلك مرقس حوى يوم قرن يسأ أبي طلح النبي صلى الله عليه وسلم أبي طلح رينك أي مرتجي يم... آ... أي مرتجي اليوم نيك ونبي صلى الله عليه وسلم وحكم مرتجي اليوم هو عجب الله من صنع حكماء آ... عجب الله ما صنعت وما بضيفك وما وكما قال صلى الله عليه وصحبه لما تيجي لحاله هيك صلي سامحني حيتي من قبل حاطري لما يسأله صلى الله عليه وصحبه حاسس يصير لو حكيلي إن ما حنايسين متى صوحيت بيه مياه خلاص ما يجي من خياله ما برتقي لي ناس على صلاة أبي ضلحك أياي أنا يا أبي ضلحك حي كده أبي ضلحك مرفق حي هذا مرفق يقول لي حاسس يقولي أبو سليم ما walaa unbay ciyaasi ugu sii soo yaqta qoodkooda madanax kala ma haystaan leedan la indhi la qooto suugaane xuluma raayyo ka ma weel oo xumo sheekee لما تواحوا ما شفتي اللي هالهاي حلا حصلت قلها لازم يرجع ده طب ما كاتم بيو واكب وح وحمة والله خير الله صرقلها نسمع إذا متعص الصلح رضي الله عنه ورسوله وعليه الصلاة والسلام عز الله يسلمكم على ضيافكما إنك مرتين من حلا حصلت استغفر الله ليالي وصفة رب يعجز من قروض عباده وقرب خيره آه فينظر فينظر qani ytiina waxa waynu u soo salaamuhu yiri qadinyaa wuxu la yaadanay maxamadow ehm adonno liisu qosnaayaan isdama khaylkiisa sasaa iyasmodan kii soo u dhawayay waaqi yaa dafto ceeriyibay oo waxa wayan abaaday ku dhacday oo أشعرنا تلاقو توبة ضنوا إحدى اللي يعجبه وحاوليان مرحلة راهن وحورا ولا من عددهم فوريا وخير عن العظيم هذا المرحلة سومت رضي الله عنهنا رضي الله عنهمنا مرحلة سومت وما فوريا فردنا من الجدال هذا مرحلة بروى تلاقو بسعودنا ما نعرف عادمة أي نقص على مرحلة وبيقال حد دسنا محمد شرب قال حد محمد من عبد الله قال حدثنا معه عن محمد بن محمد بن الاسود وابعيف العابر المساعد قال وحيي ليساعدوا إن قد قايت رسول الله رسولكنا ورحمة الله عليه السلام وبرحثا قال الله يوم الخندق المالك يخندق حتى أبدل الله موقف النوازيبهم يعيش قال وحيي سوحاني كيف قال وحيي سوء فوقف لي كيف ساهل قال وحيد. كان رجل, و... رجل ومعهم إيسا يترسون قاشان وكان سعرنا وحوارانيا مبقى انفوح توريق نبوها وكانوا يقولون كيراها كذا وكذا بالترس زلاء سعسو قاشان قريدري يغطي جبهة ودريس دوري فنزع له سامن فنزع له السعد سعده, سعده, سعده أسوسي في بسام اللي فلما رفع رأسه مالحيس دل وضفة كريم سعي ساموك اللي إحنا وإحنا لسع تورا سعدا مرح أضل يودي سوسي يقول <تصفيق> لا أنت مرح وحويه مرح خالص رسول الله رضي الله فلم يخدمين من الجفين هذه تميل وحجز يعني زبطه فلم يخدمين الجموزة هذا هذه تنطيه والدي سفطرني وصاره حاول كذا هذا والدي ساس حاول كذا من الجفين منه الله في حجزي قط من الله في وانقرر من كنهو قد وقعت له وضعه وشال ابن رجل اللتي سنة قلشيه وضعه فضحك اللي بقصلي صلى الله عليه وسلم حتى بدل نواجده لا يعيسي بغمان قلت وحال من أي باحك من حفو قال فعله بقصلي دي بقصلي دي بقصلي صلى الله عليه وسلم فعلا بمجاوه يخبرون بابي في صفتي مزاحة رسول <سؤال> الله <سؤال> صلى الله <سؤال> عليه وسلم ورسولك كفتن كيف يسعو حديث كيف يسعو حديث كفتن كيف يسعو حديث كفتن كو سير خلدوية صمح كفتن كنوة كفتن استعيق وحيلة مع السلاة تبا عقب تهوئيه ومحفظ الله حاسي أخريه ينرى وعلى كفتن يألوه كفتن وفريه لكن حدود وانو waydahan walaba waxay dahayeen bi biya dhul إيه صساما، بركة بحاول يعني كان كسبك الله عليه حد كله جالس عارف، بركة برهير كلي سو في دودي بكبر حياة، ومطفي اسمع على كذا الليا، معايا على كذا، ومراسات كذا كذا نجيبه و كذا بالغياه، شيء جناب طبعًا خلا جناب حدثنا محمود بن قيام قال حدثنا أبو صامة عن شريف من عبد الله عن عنا عاصمي لحو العناس والي كم قال له خلال الله يدنامي السلام قال له حكوري قاني السبالي يا ذل أذن ميلي وانخاني كم بجاهب أبيرو بجاهب أبيرو المهكودي يا ذل أذن ميلي كم بجاهب أبيرو واي برقى حديث في السنة في سوى خيار ضعف يفسر من الشريك معزبالله القاضي لا يخدر للسوء الحفظي وان الله بعيفي لكي تواصح واي قال محمود الصوره قال ابو ابو يعني ما سخ ولده نكسبه ورسله صلى الله عليه وسلم ذلك الذي نكسبه قال حدثنا اهلاب المسدي و قال حدثنا وكيع عن شعبه عن حجاد عن عن امرئ رضي الله تعالى عنه انه حالي الشاني ان مخفف من الثقيله ونحذ له انه حالي الشاني كان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الدوام بيت الساعة وكانت تأتي للدوام غالبة وليس ذا لازمة وصاحبة وعيح وحين المرقائم هو عليش نيسان للنبوحان صلى الله عليه وسلم يخالد الله يخالد وناكين قد احضر صلى الله ونهد احضر الجيب هذا النبوح تواب عيسى هذا كمعين نبوح عصندق الترق حتى أصاريس ومليشيه هذا كمعين سرق waardiga waxa uu hadhay inuu fadhiyay oo faanba ka midahaydo maxmuud faan misidil subar aadid ii roo halye xali yaa faaabo muuse ee taq soo waxyalaha dadkod ee fadhu soo maray minbaad il xabaar iyo kolkol maslaha dadkii toos u raakiiraan عن جسار نقف قوّة كبيرة إذا لكن هذه سامي رحيم الله تعالى يا وحيد لها قف إيو شارخ أبيه مصلحة كل دول زيكرا تصارخ صع توفي من بعد نجيبوا السجائر عبين شو إيدكين ما قصان كوري بالشيخ سيد بعلم كوري بالوحيد خلي الدخان غات النوطلي واحد واحد اش ما فائده ونقول له والله راه ما عندي واخا خويا ش خلي بيني وبين الدخان اشتريت مثالي نوكل دانين سيجاريه وحاول هي العكس اللي غسي اشتري ويدي لي وي حكى قال هل تعرف الموسويين ان الموسويين ما تقناهم كولوي معندلها غسان كولوي ا الموسويين هذانين الله شيخ ما خاصو من كذبوا شيخ ما تعيودن بين بيدوا قارن معه شيخ نعتيبي وعالي والسعودية ما في السعودية ويان هو ما خاصو حاجة هالك يتشيبي ما خاصو كذي ولا الله وصاعده ترى بعده حتى صاحي نعتيبي والكوخو حدا عز الكباران مستحتر شيخ رحمة الله وصاعده آه صار صباح رواه أروفي يلا كذا بتلك يا الصبح هو الشيخ عبد الله بن سيد الله صباح رواه وقليم بعلاقة ملثوم الشيخ هو عشيب على من الكلام ما صور غلط عن سعر المرك. انحر عشان يثمن نبو هذا اصلا يخالف لكنه نغضض نغضض سمحت يقول لي حتى يقول لي لا و كلا لا اخي ولا لا اني في صنايره صغير ما ياه ابو عمر غيره على سنبر يربو كيعيانه سنبرتي بقى قدنتي راسل لي يقولوا سنبر قال حديث أصيحي بخاردة صور في الآذب في الآذب المفرم معناه ومصل في كتاب الآذب وكذلك أبو الداود وكذلك التلمذي وكذلك إبن عبد البربا صوصى وكذلك وحصوصى في التميد وكذلك أحمس المستمردي في في السنور الكمرى ومسائي حديث رغزيس وآد غفة رب نطا يا شاخنا وبيه قال ملخ وحوري هذا الحديث حديث سيئة ثقه اللي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيمًا يسقى كنّك الصومية وفيه حق الله قاضيًا وذئب كل مسألة من الله أحد الله ليجري. واي. وقيل وأقول في وحش أنه كان أماه كان جلًا صغيرًا ويزيرب وها فقال له مرقس صدق كل يرى وما يحمر. حنر الله قاضيًا كل يرى الله حدا شطرًا فيه ولا بحق طن. ما أصلي له كل يرى من عن انغا waxaa soo abuuxa xamidu miinba waxa uu qisanulay oo waxaa xamiska waraab ugu leeyahay waxaa waa 100 waxu ka hay gareeyay kuwada iyo ismiga inna kala farqan baa gayaa balqaa waayay kuwada أيحي أمامك تسير معيك تسير وحاول حالي ين حاليا مرخص حاول ين مدرء ما يمرح مرخص حاول ين أنت عايزين مع الله أنت تقنع حاترين بني ين مرخص حاول ين مرخص واحد قلوي إنك الله مرخص وفي وحاسس أنه لا دعسة بواطم له وقال له بأن يصنعوا سمين المهرون في الظهر الشنبر لينعوا به السمع ياره لما سمع الحديث يطاقنا ياره وإذا ما قال له من إن إني سعصانه ياره نور ما فعله غيره لأن لأنه كان له لأ حوصه ما من غيره الشنبر ياره به وقل إياره فمعطي الشنبر فحزن الغلام عليه ويذكره على وأم ندوره فما يزيحه ولم يمي يالكف سمين صلى الله عليه وسلم فقال من خصانه يقول ما فعلنه غير وشمرك الحسوية وبه قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال انبانا علي الحسين حسين الشقيق حلال انبانا عبدالله من مارك عن السلام عن سعيد المقضرية عن ابي هدنا يتقال قال يا رسول الله انك تتاعون وملك السميسة بالفورهم قال الحين ان انا لا اقول لا حق الا حقا ان الله لا اقول حق حميان حتى ان حطا الا كفتهم كفتا قيلها وحبان مي حق ما تهدي قال حدثنا قتيبة سعيد حديث وحفويا ثم ذي يحمل وصوت روي أصام أيها خديتني فصار أصام ثم زيد الليل إلى راع منك وهم جيسا والحجر غير وهم ليه غير وهم جيسا رجع بخارية في أذن المفرض ربعير وهذا بخارية في أذن أذن المفرض نوح كوسن يا ذم الله الصالح اللي راهو والليل المستعد والحجر زيد وكاتب يسياها صور حيوان ضعف القصوة السوسة ضدو حزيب وحزيب وحزيب طبيق على حدثنا قطير بن سعيد الله على حدثنا خالي عبد الله عام الحمي عن أنس مالك حميدنا الحميد القويل ويا عن الرجل اللي استحمل كحن بارسان رسول الله الرسول الله صلى الله عليه وسلم على ولد ما قتل حل المهد وأنفو قال يا رسول الله رسولتي لا يا ما أصنو المحمقص مياه بيولد الناقة حش رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تلد الإبل وهل تلد الإبل إلا النوق وهل تلد الإبل وهل تلد الإبل إلا الله وهل تلد الإبل كي ول موحف طلاء ان النوقه على ريميان في <تصفيق> انا افيرصو نغوسا صله منكم و خو كيري غادي و فوريه اور الفولايسي خو حن هل هل او ملي ساير محمد سليمان ديلاو سان قادن بالقاسيلي او وهل تريد الإبلة م وهل تريد الإبل وقير مير أشعلنا نوقه الله يرحمه يعني وذي قال حدثنا سالم المنصور قال حدثنا عبد الزايد بن اليمني قال حدثنا معمر و... معمر بن الغاش اليمني عن صابت البناني عن علي بن شيخ عن رجليه ومن أهل بادية البادية كذا وكان اسم إنسو الله زاهد وكان هو يهدي في شو هذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ين باذيه تبادي وكيل جري في ت النبي النبي اجري ذلو اسان مقالكه عبد محمد النبي الله عليه وسلم يدارد بركونه يخرج له بخوب وقال النبي النبي الله عليه وسلم دااديه صدا ما يقول المقالة وكسي أبو بحر يا أبو رفيق ترى يا أغلب في سوريا بركة إن ظاهرنا دادي صناع وداديهمي ونحن حاضرون أن مقالة ألونا مقالة جيسيامة من بعض دامي وصالحه وكان من أو الدامي وصالحه الدامي وقصة حسن بليه الله عليه وسلم مع وهو يبيع يصبه إيمينه يظاهر قمتاعه ولا ألا بسيسير واحتضاره النبي بس هو يسكل من خلفي حاجة بمبئة احتضاره حاليا قف مرد حصان صوت بصف انت نحنق واطلق على اي مره ان وحاولان احتضان في حاجه دمجاتها احنا كيف انا من خلفه حجي سدمرا واحتضنوا هو مش من خلفي حجي زميلي فيبي ولا يجبوا مره الكي وحاول يا فقالوا من هذا أرسل لي ورسيد أبيك هذا بعضانية فالصفة فوضي ورسيد أبيك فعرفه قصة أنبي النبي صلى الله عليه وسلم فجعل وحوبيا ج... فجعل وحوبي للقليب لن يقول انت ساوي سيد أبيك كيف مصاد الصدق الماضي مرتاسو قلتاني سواء هدنبا فجعل وحوبي للقليب لا يألو إن كجا مني مع زهره ما ألصق ذهره لا أردو هكذا ما اوصىت الزهر وظهر كيس انه كدجل يبيست ما لا تظلم ضد خصوصي ما السيدو شي شقاي حين عرفت مرق قطي فجعلوا انه هو قال يقول ما هي اشتري العبده اظن هي يايي سنيه اه هي يايي شريا ذاك من كلييه هي يايي شريا ما معنى مدام وحاول قفر فخيا دفنا عبدان دي موديان وغازي رضان في يجي شلياه حديث مرخو حديث وحاول يعني حسنه ولو في سماده ضعفها في سونهده وانا مرسل ويهيان حسن البصري الرسالي وبه قال حدثنا عبد المحمد بن قال حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا المبارك بن فضاله عن حسن حسن البصري قال أفضل عجوثي أفضل شعره صحيح أفضل أفضل أفضل آه من يشتري عجوه إنشان جديد فقال رجل يا رسول الله والله تجدوا جاهد بالقول يا رسول الله رسولك إذا والله ما قطعت يا رسول الله الدنيا سحنا يا رسول الله الدنيا إذا ما دع ما في يومك هذه رخيصة ما قال الله الله فقال صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لا أتي عند الله لا أتيش الله سمت تجد كاسية كلا وقال من حوري أنت عند الله غالب إلى أنتي ستقالفة حديثي صحيح كان ضماء بعيفة صحيح صحيح ومرصلة حدثنا قال حدثنا عبد المحليدين قال حدثنا مسلم بن المردان قال حدثنا المبارك ابن فضالة الحسن البصري مرخ ومرصلة قال حديث أكل عجوز هرب عثمي أم إسلام أنه يبنى أن يكون عثمي صحيح صحيح أنه عجوز سدوى مغلل لنا وعي ملا صمح عجوز اذا كنت باحله على اياتهم وايه لكن لكنه مو وين تنوي يا اسلامي لكن قسمكم هذا ويلد هو ترنتاه وي تعال لي يا على سبع صلى الله عليه وسلم وقال الرحيم يا رسول الله يا رسولك لا عيون الله الهي ايبد اي قل لي اجمع في الجنابه الجريو وقال لي ان الزمة تجنبها لا تدخلها عزيز مثل عن مجشة إسلامتي تجنبون كأحيد النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي بركلة هاي لأن هو حقي الصلاة وعشاوة يلا ييجي يلا يبقى يسوع أسران إيه عكرو كثير يا نبي صلى الله عليه وسلم ونلك سويا إن الجنة جمعة لا تدخلها عجوز الإسلام ما قشن قال الحيري من حزم البطري فولد وجه ستة إسلام في طفل إيه وضع فيه رمض البوضي ويأرضيها فقال الحيري أخبروها أورهما أما هل لا تدخلها إيه للقليل وهي عجوز إيه وإسلام إن الله تعالى يقول إليه إنسان أبو رفع جدا أصل إني أبو الخويفه، فجعلناه هنا وحنا قياله أفكاره ولا بكارينه، عربا أوحوايا لهم سعى أفكاره ولا بكارينه، الله لك وذويه إصوا الله لك. يا ما هو حوايا سابتيد أي حدث واحد ثاني huna uzalama shulee aroos iyo soo roo islaamka oo aan ka gudbay cabana siina hadiga ma galay sidaa oo waxa weeyaan da'iyada oo islaamiga iyo jawiga roobka ee degri dad